بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق بدأنا في الحديث عن جمع الأسماء فعرفنا أن الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح وجمع تكسير وأن جمع التصحيح إما أن يكون لمذكر وهو الملقب بجمع مذكر السالم وإما ان يكون للمؤنث وهو الملقب بجمع المؤنث السالم أو بما جمع بألف وتاء مزيدتين فأما جمع المذكر السالم فمر بناء أن الاسم إذا كان صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح أو كان نعم فإنه لا يتغير وإن كان منقوصا حذفت ياءه وضم ما قبل واو الرفع للمناسبة وكسر ما قبل الياء للمناسبة كذلك وان كان مقصورا حذفت ألفه وابقيت الفتحة للدلالة عليها فتقول في جمع القاضي القاضون وتقول القاضين وتقول في جمع مصطفى مصطفون ومصطفين وفي جمع الأعلى الأعلون والأعلين وإذا كان ممدودا عمل معاملته في التثنية أخذ حكم تثنية الممدود وقد مر بك مر بك أن الممدودة إذا كانت الهمزة فيه أصلية بقيت وإن كانت مبدلة من ألف التثنية من ألف التأنيث قلبت آوان وإن كانت مبدلة من حرف الإلحاق <تصفيق> إن كانت للإلحاق أو مبدلة من أصل ففيها وجهان. ثم قال بعد ذلك صفحة 116 كيفية جمع جمع مؤنث سالما قال جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين نحو قولك في جمع زينب ومسلمة زينبات ومسلمات جمع المؤنث السالم وكان علما لمؤنث فإنه يجمع بألف متاء قياسا سواء كان على ثلاثة أحرف مثل هند وهندات أم أكثر مثل زينب وزينبات وكما وما كان مختوما بتاء التانيث مثل المسلمه وقائمة وعائشة وفاطمة فكذلك يجمع بألف وتاء قياسا فاعلام المؤنث وما جمع وما خو وما ختم بتاء التانيث تجمع وجمع مؤنث سالما قياسا نعم قال ومعرفة كيفية جمع هذا النوع «متوقفة» على إتقان ما تقدم في تثنية الأسماء بعد أن قال زينب مسلمة ، يجمع على زينبات ومسلمات قال ومعرفة كيفية جمع هذا النوع متوقفة على إتقان ما تقدم في تثنية الأسماء فما الذي أخذناه في تثنية الأسماء أن الاسم إذا كان صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح فإنه ماذا لا يتغير وإذا كان منقوصا كذلك لا يتغير أما إذا كان مقصورا إذا كان مقصورا فالألف إن كانت نعم إن كانت ثالثة ردت إلى أصلها وإن كانت فوق ثالثة قلبت يعنى مثل مصطفى مصطفيان، والثالثة عصا عصوان، وكذلك أيضا في الياء فتى فتيان، فالثالثة تعود إلى أصلها، وما زاد على الثالثة على لفتو قليان، هذا في باب المثنى، والمهموز كذلك حكمه تقدم وتقرر وتكرر أن المهمزة إن كانت همزته أصلية سلمت الهمزة وإن كانت مبدلة من ألف التانث مثل حمراء قلبت أوان وإن كانت وإن كانت زائدة لين الحق أو مبدلة من أصل ففيها وجهان إنما الخلاف في ماذا في الأولاء هذه المسائل أيضا ستنسحب إلى هذا الباب تنسحب إلى هذا الباب إلى باب ماذا إلى باب جمع المؤنث السالم قال ويمكن إجمال ذلك في التالي يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية وهو الصحيح والمنزل منزله الصحيح وكذلك أيضا المنقوص قال فتقول في جمع هند هندات كما تقول في تثنيتها هندان إلا ما ختم بتاء التانيث فإن تاءه تحذف في الجمع وتسلم في التثنية هذا الفرق الأول مسلمة هذه التاء ما هي تاو التأنيس إذا فنيت ماذا تقول في التثنية مسلمتان بقيت التاء أم حذفت حذفت التاء بقيت لماذا بقيت لتدل على التأنيس والألف والنون تدلان على ماذا على التثنية الألف والنون يدلان على التثنية و التاء تدل على التأنيث فكل واحدة تدل على شيء وعلى معنى لا يوجد في الثانية كل واحدة منهما تدل على معنى ليس موجودا في الاخرى هكذا أم لا طيب إذا جمعت مسلمة بالألف والتاء هل تقول كما قلت مسلمتان تقول مسلمتات الجواب لا نحذف التانيث التي كانت في المفرد لماذا لأنه ما جمع بألف وتاء الألف والتاء التاء هذه تدل على على التانيث وعلى الجمع معا تدل على التانيث والجمع معا فلا يجمع على الاسم على متى تانيث لو قلنا مسلمتات لكنا قد جمعنا على الاسم علامتي تانيث فالتاء تكون داله على التانيث تاله الاولى والتاء الثانيه تكون داله على التانيث فيقتصر لانها انما هي لمجرد الدلاله على ان اللفظه المؤنثه يقتصر فيها على تاء واحده والتأة التي اقتصرنا عليها هي الثانية، لأنها تدل على تأنيث وعلى جمع، والأولى تدل على تأنيث فقط، فيبقى الثانية يغني عن الأولى، وإبقاء الأولى لا يغني عن الثانية، فلذلك حذفنا التاء الأولى في مسلمة قولك في قولك مسلمة تقول مسلمات. تحذف تاء التانيث لوجود تاء أخرى تدل على التانيث استغنينا بها عن تاء التانيث بخلاف التثنية مسلمتان مسلمتان لم نحذف تاء التانيث لأنها تاء للفصل بين ماذا بين المذكر والمؤنث فإذا حذفنا فقلنا مسلمان هذا للمذكر وإذا أتينا بالتاء مسلمتان هذا للمؤنث لماذا لم نحذفها لأننا لو حذفناها ما وجد شيء آخر يدلنا على التانيث بخلاف مسلمات هناك الالف والتاء تدلان على التانيث قال إلا ما ختم بتاء التانيث فإن تاءه تحذف في الجمع وتسلم في التثنية تقول في جمع مسلمة مسلمات بينما تقول في تثنيتها مسلمتان بإبقاء التاء هذه هذا الاول هو الامر الأول ويمكن وجمال ذلك في التالي يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية الثاني يتغير فيه ما تغير في التثنية ما الذي تغير في التثنية الذي تغير في التثنية هو الممدود مثلا والمقصور المقصور والممدود قال يتغير في هذا ما تغير في التثنية تقول في جمع حبلى وصحراء وعلباء وكساء وقاضية حبلى آخره ماذا آلف وهو اسم مقصور ما هي القاعدة في اسم المقصور ما هي القاعدة ان كانت الالف ثالثة عادت إلى أصلها وإن كانت فوق الثالثة قلبت يان فتقول في حبلاء حبليان كذلك في الجمع تقول حبليات تقول في عصاء في التثنية ماذا تقول ترجعها إلى أصلها وهو الواو عصوان تقول في الجمع عصوات تقول في حصاء حصيات ترجعها إلى أصلها الألياء فتى فتيان وفي فتاه تقول فتيات كما سيتي توضيحه هذا بجدول خاص بعد قليل إن شاء الله إذن التغيير الذي يحصل في المقصور هو هذا الذي ذكرناه والممدود صحراء علباء كساء بحسب نوعي الممدود إن كانت مدته ألف تعنيف مثل صحراء وحمراء تقلب ماذا؟ واوً حمروان حمروات صحروان صحروات يعامل معاملته في التثنية إن كانت الألف مبدلها من أصل مثل كساء فيها وجهان أن نقول كساء وكساوان كذلك في الجمع تقول كساءات وكساوات واذا إذا كان في للحاق كذلك وإذا كانت الألف للحاق مثل علباء وجها علباوات وعلباءان كما كنت تقول عن علباوان وعلباءان وقاضية الذي يحصل لها من تغيير هو أنه تحذف تحذفتاؤها فقط وإلا تسلم تدخل تلحق فيها السالمة فقول قاضي أنه يحصل لها تغييرات هذا فيه قد يناقش هذا فانها الاولى ان تدخل في ما يسلم في التثنيه قاضي يسلم تسلم الياء فيقال ماذا يقال قاضيان انما يحصل لها انها تحذف تاءها قاضيه قاضيات فان كان المقصود بالتغيير هو حذف التاء فيمكن إدخاله في النوع الثاني وإلا فهو داخل في الأول فيما سلماء. قال يتغير فيه ما تغير في التثنية تقول في الجمع حبلا وصحرا وعِلْبَاء وكساء وقاضية حبليات وصحراوات وعِلْبَوات وعِلْبَاءات وكساءات وكساءات وجهان وقاضيات كما تقول في تثنيتها حبليان وصحراوان وعِلْبَوان وعِلْبَان وكساءان وكساءان وقاضيتان الفرق بين قاضيات وقاضيتان قاضيات وقاضيتان قاضيات جمع وقاضيتان مثنى ما هو الفرق أيضا تاء التانيث بقيت في التثنية وحذفت في الجمع لوجود ما يدل عليها قال الثالث إذا كان الاسم مختوما بتاء تانيث المفرد وقبلها حرف علة ألف هواو أو ياء أجريت أو أجريت عليه أي على هذا الاسم المختوم بتاء تانيث المفرد بعد حذف التاء ما استحقه لو كان آخرا قبل مجيء التاء هذه فائدة انتبه لها في المثنى انتبهوا يا أخوة في المثنى ماذا نقول في الألف في فتاء ثالثة هذه الأنها كذا ترجع إلى ماذا إلى أصلها فنقول فتيان وفي فتاة فتاة في قولنا فتاة كيف نثنيها نقول فتاة تان. فتاة تان. ما هو الذي سنجمعه بالالف والتا هل هو فتاة أم فتاه هل هو فتاة, فتاة الذي هو لمذكر فتاة التي هي المؤنث ما هو الذي سنجمعه جمع مؤنث سالما هل سنجمع فتاة المذكر ام سنجمع فتاه المؤنث هذا الجمع ماذا يقال له جمع ماذا مؤنث سالم فإذا نحن سنجمع فتاه التي آخرها تاء مربوطة سنجمع ماذا فتاه التي ياخرها تاء مربوطة لما كنا نثنيها ماذا نقول فتتان تبقى التاء المربوطة أم تحذف تبقى وقلنا في جمع المؤنث السالم تبقى التاء المحذوف المربوطة أم تحذف في جمع المؤنث السالم تحذف مسلمة مسلمات حذفت التاء المربوطة التي في المفرد فاذا ستحذف التاء المربوطه التي فيه فتاه التاء المربوطه ستحذف عند الجمع استغناء بالالف والتاء اللذين يدلان على ماذا على المؤنث اذا حذفنا التاء عند الجمع صارت فتاه تصير ماذا عند جمعها فتاه تعامل معاملة فتى كيف كنا نعامل معاملة فتى في التثنية نرجعه الى اصله لانه ثلاثي فماذا سنقول فتيات كما قلنا فتيان عصا عصا وان عصوت طيب قناة قناة نريد ان نجمعها بالالف والتاء سنحذف التاء لماذا نحذف التاء في قناه لأنه لا يجمع فيها الـ الـ الاسم بين, ماذا بين علامتي تأنيث بين علامتي تأنيث فإذا حذفنا التاء في قناه صارت قناة عند جمعها قنوات رجعناها إلى أصلها أرجعناها إلى أصلها مصطفات مصطفات الألف فوق الثالثة نقلبها ماذا ياء في التثني فنقول في مصطفى مصطفيان يان قلبنا الألف يان مصطفات عند ان نجمعها سنحذف التاء المربوطة لأنها تجتمع على متى فسنقول ونعاملها معاملتنا إياها في التثنية فسنقول مصطفيات كما قلنا مصطفيان مصطفيان إذن قوله هنا إذا كان الاسم مختوما بتاء تانيث المفرد وقبلها حرف علة ألف أو واو أو يا أجريت عليه بعد, بعد حذف التاء لماذا قال بعد حذف التاء لأنه لا بد أن نحذفه لأن لا يجتمع على متات أنيث أجريت عليه ما يستحقه لو كان اخرا قبل مجيء التاء والسر في ذلك أن هذه التاء كما تقدم تسلم في التثنية فلا يكون في الكلمة إشكال عند تثنيتها ولكنها تحذف في الجمع لأن لا تجتمع على متات على الكلمة الواحدة فبعد حذفها تصير الكلمة كأن آخرها حرف علة انك ستحذف التاء المربوطة فتصير قناة تصير قناة ستحذف التاء عند الجمع فتاة فتاء ستحذف التاء عند الجمع مصطفاة مصطفى ستحذف التاء عند الجمع مثال لفظه فتاه إذا ثنيتها ثبتت التاء فقلت فتاتان لكن عند جمعها جمع مؤنث عند جمعها جمع مؤنث سالما سالما صفة لجمع منصوب جمع مؤنث سالما تحذف هذه التاء في المفرد فتصير الألف آخر الكلمة فتاء تصير الألف آخر الكلمة لأن التاء سنحذفها عند الجمع فإذا أردت جمع ما آخره آلف واللفظة الثلاثية تعود الآلف إلى أصلها كما كانت تعود إلى أصلها في التثنية فتقول فتيات كما قلت فتيان في تثنية فتا وهذا جدول يبين بعض الأمثلة لهذه المسألة العمد الأول الكلمة مختومة بالتاء العمود الثاني بعد حذف التاء العمود الثالث وعاملتها بعد الحذف في التثنية العمود الرابع وعاملتها في جمع المذكر المؤنث السالم الخامس ملحوظه قال قناة لفظ الأولى بعد حذف التاء عند الجمع عند الجمع سنحذف حذف التاء ليس قبل الجمع عند الجمع لماذا لأنك لو حذفتها قبل الجمع صارت مذكرة أنت تريد أن تحذفها لأجل عن الجمع عند الجمع تصير قناه معاملة قناه في التثنية تقول قنوان فتعاملها في جمع المؤنث السالم قنوات فتاة فتا فتيان فتيات مصطفاة مصطفى مصطفيان مصطفى مصطفيات غزوه ستحذف التاء غزو غزوان عند جمع المرنة السالم ستقول غزوات ظبي يه ظبيان تقول ظبيات قال في الملحوظه فتحت عينها وهي الزاي في غزوات غز غز الزاي ساكنه ظبيه او ساكنة ساكنه فعند جمع المؤنث السالم ستقول غزوات وفتيات نعم يا رم. تعامل الان بعد حذف التاء كيف تعاملها يعني المقصود المعامله ليس المقصود التنظير المقصود في التثنيه لفظها اخرها ألف كيف تعاملها تعاملها بقلب هذه الالف الى ارجاعها الى أصلها إن كانت ثالثه في جمع الماثي السالم تعيدها الى اصلها ان كانت ثالثه فالتنظير إنما هو في العمل والمعاملة لهذا قال معاملتها بعد الحذف وإن كانت فتيان مذكر وفتيات مؤنثة قنوان مذكر وقنوات مؤنثة لكن ليس المقصود الآن هنا التذكير الثانيث المقصود كيف تعامل لفظة في باب التثنية كيف تعامل لفظة آخرها ألف منقوصة ألف مقصورة الجواب إن كانت ثالثة نرجعها إلى أصلها فرجعناها إلى أصلها في قنا وفتاة فسنرجعها إلى أصلها في قنوات وفتيات وهكذا مصطفى نقلبها يان، مصطفيان فسنقلبها هيان في مصطفيات فالمقصود التنظير في العمل تنظير في العمل أما من حيث التذكير والتأنيث فكما هو معلوم أن فتاه سنثنيها فنقول فتاتان لكن نحن لا نريد فتاتان لا نريد أن نقول فتاتان لأن هذه التاء نريد أن نحذفها لأنها ستحذف عند الجمع فإذا حذفناها صارت معنا اللفظة مذكره كيف نعامل هذه اللفظة المذكره نعاملها بإرجاع للف الأصل كذلك قناه وفتاة عند جمعها سنحذف هذه التاء فستصير كانها مذكرة كأنها لفظة مذكرة كيف سنعاملها نعاملها كما عملنا فتاة في التثنية أشهي فتيان لا فتيان مذكر فتيان مذكر ليه؟ لا فتيان مذكر ما فيه إشكال فتيان مذكر ليس فيه إشكال يعني تشير تقول هذان تشير وتقول هذاني فتيان تشير إليه إئمة تقول جاءني فتيان فأكرمتهما طيب وتقول جاءتني الفتاتان كرمتهما نعم فالمقصود هذه الان هي مذكر المذكرة لفظها مذكر فتيان وقنوان لفظها مذكر ليس الكلام الان على معناها الكلام على معاملتها معاملت اخرها الف كيف تعاملها عاملها كذا اذا تلك ستكون اخرها الف عاملها مثل كما تعاملها في التثنية طيب ما هي فتى ما يجمع جمع مذكر سالم لماذا لأنه ليس بعلم ولا صفة فتى ليس بعلم ولا صفة ما يجمع جمع مذكر لا يجمع جمع مذكر سالما إلا إذا كانت في باب الأسماء هذا اسمه فتى وهذا اسمه فتى وهذا اسمه فتى نجمعه جمع مذكر سالم كيف نجمع المنقو المقصور جمع المذكر السالم مثل مصطفى نقول مصطفون أعلى أعلىون فتا فتاون بحذف الألف هذا لو جمعناه جمع مذكر سالما عند أن نسمي هذا الشخص فتا وهذا الشخص فتا وهذا الشخص فتا. لو سمينا هذا الشخص مثلا لو سمينا هذا الشخص مثلا سميناه قفا قفا أنت ما اسمك اسمه قفا وذاك اسمه قفا وذاك س... طيب خليها رضا رضا رضا رضا رضا أكثر من شخص اسمه رضا تقول عند الجامعة رضاون مثل مصطفون تحذف الالف تقدم هذا في الجامعة لكن هنا في التثنية المقصود بكيف تعامل ما آخره ألف في التثنية عملته على كذا إذا عامل ما آخره تاء في جمع المؤنث السالم وقبله ألف عامله كما كنت تعامل ما آخره ألف في التثنية لماذا؟ لأن التاء هذه ستحذف عند الجمع فيستصير اللفظة كأنها ماذا مختومة بماذا؟ بألف فتعامل معاملتها في التثنية قال فصلا تابع جمع جمع مؤنث سالما اذا كان جمع المؤنث السالم اسما ثلاثيا هذا الشرط الشروط هذه شروط لا بد من الانتباه لها اسما ثلاثيا ساكن العين ساكن العين غير معتلها ولا مضغمها عينه حرف ساكن مثل ركعة سجدة غزوة ولا غير معتل المعتل العين كما سيأتي أمثلة ذلك المعتل العين مثل جوزة أين عينه الواو هيشة أين عينها هنا والمضغم مثل حجه حجه العين مضغم في اللام قال غير معتلها ولا مضغمها فإما ان تكون فاؤه مفتوحه او مضمومه او مكسوره اذا كان ما ستجمعه جمع مؤنث سالما كان المفرد اسما ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مضغمها فإما أن تكون فاؤه مفتوحة مثل دعد أو مضمومة مثل خطوة أو مكسورة مثل هند وهك بيان الأوجه الثلاثة وهك بيان الأوجه الثلاثة قال إن كانت مفتوحة لزم فتح عين الجمع إن كانت مفتوحة مثل ركعة غزوه سجده اتباعا لحركه الفاء ستفتح ماذا العين ستقول في رك الكاف رك الكاف هي العين ساكنه في المفرد عند الجمع جمع مؤنث سالما ستقول ركعات سجده سجدات غزوه غزوات ضبية ضبايات اتباعا لحركة الفاء فتقول في جمع سجدة ودعد سجدات ودعدات ستفتح العين ومنهما تقدم قريبا في الجدول السابق غزوات وضبيات قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم عندك يا صدام أين الشاهد من هذه الآية حسرات جمع ماذا حسرة السين في المفرد ساكنة ففتحت قال وإن كانت مضمومة جاز في عينه الفتح والإسكان والإتباع إن كانت مضمومة مثل قطوة جاز في عينه الفتح خطأ خطوات والإسكان خط, خط خطوات والإتباع أي ضمة بعد ضمة خطوات فتقول في جمع خطوة وجمل جمل اسم مره تقول في جمع خطوة وجمل خطوات هذا الوجه الأول ما هو الفتح خطوات الثاني وخطوات الاسكان والثالث الاتباع خطوات لا تتبع خطوات الشيطان فيها أكثر من قراءة على هذه القاعدة قال وخطوات هذا في خطوة جمل معنا الفتح جملات ومعنا الإسكان جملات ومعنا الاتبع جملات قال ما لم يكن اسمه مضموما ف ولامه يا إذا كان مضموم الفاء ولامه يا بهذا القيد لامه يا فإن كان كذلك امتنع الاتباع وجهز الوجهان الاولان فقط نحو دم يه دم يه أين فاء الكلمة الدال مضمومة أين عينها الميم ساكنة أين لامها الياء والياء حرف علة والياء حرف علة سيمتنع الاتباع سيمتنع الاتباع التي هي ضمتان ضم بعد ضمه امتنعا تمتنع ويبقى الوجهان الاولان الفتح الاسكان قال تقول في جمع في جمعها دوميات هذا الفتح ودميات الاسكان ويمتنع دوميات الاتباع يمتنع لوجود ماذا ثقل لوجود الثقل استثقالا للضمه قبل الياء قال وإن كانت مكسورة هذه النقطة الثالثة وإن كانت مكسورة جاز في عينها الفتح والاسكان. إن كانت مكسورة جاز في عينها الفتح والإسكان في عينه يعني في عين المفرد الفتح والإسكان والإتباع الإتباع في الكسرة كسرة بعد كسرة والإتباع في الضمة ضمة بعد ضمه الإتباع إلى ما قبله خطوات اتبعت ضمه بعد ضمة أما في الكسرة ستتبع الكسرة بعد كسرة هند هند الها مكسورة هند كم وجه فيها الفتح تقول هنا دات. والاسكان هندات والاتباع هيني دات كسره كسرة بعد كسرة قال وإن كانت مكسورة تنجز في عينه الفتح والإسكان والاتباع فتقول في جمع كسرة وهند كسرات وكسرات وكسر وهندات وهندات وهندات ما لم يكن الاسم مكسور الفاء ولامه واو عكس المسألة التي قبلها لامه مكسور الفاء ولامه واو المسألة التي قبلها مضموم الدمية مضموم الآلفاء ولامه ياء يع يعني تقابل التقابل الآن ضمه ضمه ركزوا الآن معي ضمه في خطوة لامه ماذا لا خطوة لامه واو ضمه مع الواو تناسب أو ما تناسب تناسب فتقول خطوات ليست ثقيلة ليست ثقيلة لكن ضمه لامه يا دم عند الاتباع ستقول دوميات دوميات دوموا, يات دوموا يات. قبل الياء ثقيلة أعكس الآن الفا مكسورة كسورة مثل كسرة وهند الفا مكسورة طيب واللام وال... اللام لو كانت ياء سهل الأمر لكن لو كانت واوا مثل ذر وهو ذر وه ذر وه ال التي هي فاول كلمه ماذا مكسوره ال و ال الكلمه واو ذر وه و واو لو اتبعنا فقلنا ذيري وات ذيري وات ثقل ذيري وات ثقل قال لو كانت قنية قنية فقلنا قينيات ثقيلة وخفيفة ما هي ثقيلة اذا يمتنع الاتباع عند وجود الثقل ما هو الثقل ضمه ضم بعدها ياء او كسره بعدها وهو قال وان كانت مكسوره جاز في عينه الفتح والاسكان والاتباع فتقول قرانا ما لم يكن الاسم مكسورا ولامه وهو فإن كان كذلك امتنع الاتباع وجاز الوجهان الأولى فتقول في نحو ذروة تقول في جمعها ذروات هذا ما هو الفتح وذروات الاسكان وامتنع ذروات استثقالا للكسرة قبل الواو وقولهم فيما نقلناه في صدر الفصل في صدر الفصل إذا كان اسما ثلاثيا ساكن العين غير معتلها ولا مضغمها له محترزات نريدها فيما يلي خرج بالاسم الصفه تبع حتى نكمل هذا خرج بالاسم الصفه قولهم ان يكون اسما ثلاثيا الاسم ما قابل الصفه الاسم ما قابل الصفه سواء كان علما او كان اسم جنس او كان اهم شيء أن لا يكون وصفا صفه والمقصود بالصفه هنا الصفه المشبهه لأنها هي التي ستاتي على هذا الوزن قال فليس خرج بالاسم الصفة اي ما كان صفة مشبهة فليس فيها تغيير تقول في جمع ضخمة فلان ضخم هذه صفة أو اسم صفة صفة مشبهة طيب والمرأة ضخمة تقول في المرأة ضخمة عند جمعها تقول ضخمات لا تفتح لا تقول لا لا تقول كما كنت تقول في حسرة حسرات بالفتح حسرات هنا ست يلزم الإسكان ضخم تفرقة بين الصفة وبين الاسم فالصفة لأنها وزن مقصود وزن مقصود الصفة بقيت فيه بقي فيه السكون ضخمة واضح اذا لو قلت لك سكرة سكرة هل هي صفة أم اسم سكرة اسم فتقول سكرات هل تصف شخصا بأنه بامرأة بأنها سكرة لا السكرة هذه واحده السكرات اذن ستجمعها وتقول سكرات بالفتح لكن لو لو قلت مثلا ماذا غير ضخمه لو اتينا بمثال اخر طيب عبله عبله اسم امراه عند الجمع ماذا ستقول اسم عبلات بالفتح عبلات بالفتح لو كان توصف المرأة القرعاء فيقال فيها صلعه مثلا صفة عند الجمع هذا ستقول صلعات بالإسكان لماذا الله لماذا لأنها صفة فالصفة تبقى يبقى سكونها والاسم سواء كان علما أو كان اسم جنس أو كيفما كان غير الصفة يفتح تفتح يفتح السكون قال وخرج بالثلاثي ما زاد على الثلاثي فليس فيه تغيير تقول في جمع زينب زي نبات غير الثلاثي لا تغير فيه وخرج بقولهم ساكن العين خرج محرك العين فلو فليس فيه تغيير تقول في جمع شجره شجرات ما فيه تغيير الفتحه موجوده وخرج بقولهم غير معتلها أن لا تكون العين معطلة خرج معتل العين فليس فيه تغيير تقول في جمع جوزه وهي شه تقول جوزات وهي شات إياكم وماذا وهي شات الأسواق وهي شات إياكم وهي شات الأسواق بعضهم يقول وهي شات إياكم وهي شات حرك مكان معتل العين ومعتل العين لا يحرك يبقى هيشات هيشة وهيشات قالوا في الحديث إياكم وهيشات الأسواق وخرج بقولهم ولا مضغمها مضغم العين فليس فيه تغيير تقول في جمع حجة مثلثة, مثلثة الفاء حجة, حجة حجة الحجة الحجة واحدة الحجة والحجة كيفية الحجة والحجة البرهان كلها إذا جمعتها ماذا تقول تقول في جمع حجة حجات لا تغير وفي جمع حجة حجات لا تغير وفي جمع حجة حجات لا تغير إذا هذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم كيف يجمع وبعض المسائل المتعلقة به فلماذا جعله فصلا لأنه ليس في كيفية الجمع وإنما في وإنما في شيء زائد على الجمع يطرأ عند الجمع، فلذلك فصله من الذي قبله. طيب أعطيكم الآن شاهدا شعريا وأنتم استخرجوا هذا الشاهد. عندك يا خان خالد أنه على وزن شاهد. طيب قول الشاعر. وحمل وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يداني وحملت زفرات الضحى فأطقتها هذا من مجانين الشعراء كان مغرما بمن يتشبب بها ويتغنى بها فسافرت وارتحلت فأصابته الزفرات لفراقها هذه لا مساعدة لا تخبروا فأصابته الزفرات لفراقها فتأتيه الزفرات في الضحى والزفرات في العشي طيب فقال وحملت زفرات الضحى فأطقتها تحملناها حق الضحى ومالي بزفرات العشي يداني لا طاقة لي بزفرات العشي طيب اولا أجري القواعد التي درستها الآن قبل قليل على جمع المذكر السالم في هذه ماذا تقول تقول زفرة زفرة الآن هي اسم أو صفة زفرات هل تقول هند زفرة مثل ما تقول هند ضخمة لا إذن هي اسم فما حق الاسم طيب حق الالم كيف نبقيه ساكنا أم نفتحه زفرات نفتحه مثل سكره وسكرات نفتحه لكن هنا قال زفرات سكن ما وجه التسكين هنا هل له وجه أم لا القياس زفرات لكن هذا البيت الشعري شذوذ, شذوذ للضرورة إن سكنها الشاهد أنه سكنها ضرورة وإن لحقها الفتح زفرات سكنها للضرورة طيب نكتفي بهذا